وقالا في <تصفيق> قياما انتي في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله مشرق وَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ مَرْجِعُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ لَا يُنْكَرُونَ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا دَخَلْنَا سبحانه من له ما في السماوات والأرض كل له قال الذين لنلا يا لن نل لا يكرمون الله او تاسينا ايه كذلك قال الذين من قضيهم بمثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ban